الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الدرس نواصل ال ال الكلام فيه أو الحديث عن ما ذكره المصنف رحمه الله العلامة محمد صديق حسن خان في كتابه نيل المرام في تفسير آيات الأحكام وقد تكلمنا في مقدمة او عرضنا لما ذكره رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب من أن أحاديث الأحكام ليست كما اشتهر بأنها كم قال كم خمسمائة ليست كذلك قال لا هذا خطأ بل هي لا تصل إلى المائتين قال يعني في حدود أقل من من ذلك وإنما هي مئتاء آية أو قريب من ذلك وتكلم على وجه ذلك وقال أن الذي لا يصدق هذا أو الذي لا يقتنع بهذا يعمل الأحصائية بنفسه القرآن بين يديه وينظر في عددها بنفسه يعني أنت أحصل الآيات أنت أحصل آيات التي فيها أحكام وسترى مبلغ صدقي فيما أقول ليست خمسمائة آية وإنما هي مئتا آية كما قال أو قريب من ذلك يعني حتى ليس لا, لا تصل إلى مئتي آية وإنما هي قريب من ذلك هذا ما رأاه رحمه الله وبيّن أنه يعني أن هذا أيضا يمكن ما تعرضنا له لكن ذكر قرأه القارئ في في في الدرس الأخير أو اللقاء الأخير بأنه يقول أنه لا أعلم أن أحد من العلماء أوجب حفظا غيبا هل يلزم طالب العلم لأجل أن يفهم معاني هذه الآيات آيات الأحكام أن يحفظا غيبا قال لا أعلم أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبا بل شرط الشرط هو إيش الذي شرطه العلماء أن يعرف مواضعها يعرف مواضع آيات الأحكام في القرآن حتى يتمكن من عند الحاجة من الرجوع إليها طيب كيف ما هو السبيل أو الطريق إلى معرفة أماكن قال فمن نقلها إلى كراسه الدفتر المعروف الكراسة هذا الذي يعني يكتب فيه الفوائد والملاحظات إذا نقلها إلى الكراسة وأفردها كفى ذلك خلاص مدام أنها أنه, أنه, أنه, أنه, أنه نقلها إلى الكراسة يعني معنى عرفها لن ينقلها إلى الكراسة إلا وقد عرفها فهذا دليل ضابط على أنه عرف هذه آية الأحكام وذلك كاف ما يقول لا أعلم أحداً من العلماء لا أعلم أحداً من العلماء شرط على من يريد أن يفهم آيات الأحكام أو أن يستوعب آيات الأحكام أن يحفظها غيبا. قال لا أعلم أحداً من العلماء شرط ذلك عاني ليس بشرط لكن أفضل, أفضل لا شك أن حفظها أفضل هو المفروض أن يكون حافظا للقرآن كاملا طالب العلم هل أح challenging به ما هو المفروض يعني يجب عليه لكن الأولى والأحسن بطالب العلم وخاصة من يتصدى ويتخصص في كتاب الله، في تفسير كتاب الله، هو في الكلام، في حديث رسول الله، في سنة نبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من علوم الدين هذا الأولى والأحسن به أن يكون حافظا للقرآن كاملا كل من أول سورة فاتحة، الفاتحة من أول سورة فاتحة إلى آخر سورة الناس، لكن الاشتراط الكلام هل يشترط لمن يعني يكون عارفا لمن لمن نقبل منه؟ بيانه آيات الأحكام إن يحدثنا عن آيات الأحكام فيشرح لنا أو يبين لنا أو يكتب في هذه الآيات مؤلفا أو يدرسها هل يشترط فيه أن يكون حافظا لهذه الآيات آيات الأحكام غيبا قال لا أعلم قال المصنف رحمه الله قال لا أعلم أحدا من العلماء شرط ذلك وإنما غاية ما يشترط أنه يكون عارفا بمواضعها من القرآن يعني عارف أن هذه الآية في سورة كذا فيها الحكم الذي استنبط, من الحكم استنبط منه العلماء حكما فهذه الآية موضعها هنا وهذه الآية موضعها هناك في هذه السورة في, في تلك ولو أنه يعني الدليل على أنه عرف هذه الآيات أنه لو أفردها في كراسه يعني جمعها جمع أخرجها من المصحف أخرج آيات الأحكام المصحف وكتبها في كراسه كان ذلك كافيا لمعرفته، ها؟ بمعرفته بهاي الأحكام. ثم بعد ذلك تكلم على قضايا في يعني في منهجه أو في طريقته في الكلام في هذا الكتاب المختصر، وهو أنه قال أنه لا لا يذكر ليس القصد إلا ذكر ما يدل على الأحكام دلالة واضحة. الآيات التي تكون التي تكون فيها دلالة واضحة على الأحكام الشرعية استنبطها منها العلماء هذه هي التي أما التي فيها الآيات التي لا تدل على ذلك بل فيها غموض وذكرنا مثلا على ذلك مثل وهو مثل مثلاً الذي ذكره ورحمه الله ومن وهو قوله تعالى في الخل لترقبوها والخيل والبغال والحميرة لترقبوها وزينة فهذه الآية قال أن الاستدلال بهذه الآية على تحريم لحوم الخيل بقول تعالى تركبوها وزينه هذا فيه غموض وعدم وضوح لذلك لم أذكره لم تكلمنا على هذه الآية ومن استنبط منها على تحريم كأكل لحوم الخيل وهو من من الأئمة ما؟ الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله استنبط من هذه الآية على تحريم استنبط منها تحريم أكل لحوم الخيل لأن الله تعالى قال لتركبوها وزينة فمعنى ذلك أن جاء أنه قصر الانتفاع بها على أمرين الركوب والزينة فمعنى ذلك أنه لا يحل أكلها هكذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه أئمة مذهبه رحمه الله منه ابن القاسم وغيرهم لكن الامام الشافعي رحمه الله خالف, خالف مالكا في هذا فقال لا يحل بل يحل أكل لحم الخيل واستدل على ذلك بالسنة المطهرة بالسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وذكرنا حديث الوارد في ذلك حديث جابر وحديث أسماء أليس كذلك؟ حديث أسماء بنت عميس أنها قالت نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وهذا في الصحيحين قالت اسماء رضي الله عنها وهي أخت عائشه أخت عائشه رضي الله عنها اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت في الحديث الذي في الصحيحين أننا نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه وهذا دليل واضح على حل ذلك لانه لانه يعني المعروف في علم الحديث أنه لما ينسب الحدث او القول او الواقعة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه في الأغلب إن لم يكن في حكم المؤكد أنه صلوات الله وسلام عليه قد اطلع على ذلك ووافق عليه أقرة قد اطلع على ذلك ووافق عليه وهناك حديث أصبح من ذلك وهو حديث جابر الذي نص فيه على إباحة أنه صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أكل لحوم الخيل وهذا صريح أكثر من حديث أسماء إمتعميس لأنها قالت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن كان دليلا في الغالب على أنه صلوات الله وسلم عليه قد اطلع على ذلك علم ابه دام انه في عهده لأنهم ما كانوا يعملون شيئا أن صحابته ورضوان الله عليهم ما كانوا يعملون شيئا إلا باستفتائه صلى الله عليه وسلم وإطلاعه عليه وأخذه ما نقول لاخذ رأيه وانما اخذ حكمه صلوات الله وسلامه عليه في المسألة او فتواه صلوات الله, الله وسلامه عليه في المسألة لانه صلوات الله وسلامه عليه امام المفتين هو صلوات الله وسلامه عليه امام المفتين وقد عقد هذا قررته مرارا لي لادل بذلك اولي يعني أشجع أو أحث طلبة العلم على الرجوع إليه وهو الفصل أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في آخر كتاب آخر فصل من كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين الذي خصصه في بيان أصول الفتوى والإفتاء وشروطها وآدابها وأحكامها وما يتعلق بذلك ذكر رحمه الله آخر فصل به في هذا الكتاب وهو قال فصل في فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم قال نختم بهذا الكتاب لأنه كالتأصيل لما سبق لكل ما سبق ذكره في هذا الكتاب فهذه الفتاوى النبوية هي أصل عظيم لهذا الكتاب العظيم وهو اعلام الموقعين عن رب العالمين فهو صلى الله عليه وسلم يفتي يفتي أصحابه فيما ينزل به من نوازل في حياته صلوات الله عليه وسلم يسألونه فيجيبهم وجوابه هذا يسمى الآن يسميه فتوى يسميه الآن فتوى فهذه الفتاوى وصفها ابن القيم رحمه الله هذه الفتاوى النببية فقال فلله ما أجمل هذه الفتاوى وما أحلاها وما أجمعها لكل خير وما أغنى أغداها يعني ما أغنى الذي الذي يطلع عليها أو يأخذ بها ما أغناه بها عن فتاوى فلان وفلان هكذا قال رحمه الله في هذا الفصل الأخير من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين قال هذا فصل نختم به فصل في فصل في فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعني هذه المقدمة ذكر فيها أيضا قال وها طريقة ذكر طريقته في في شرح هذه الآيات آيات الأحكام قال أنا أفسر أنا أفسر تلك الآيات بتفسير وجيز جامع لما له وما عليه تفسير جامع لما له وما عليه لما له من الصواب وما عليه من الخطأ يذكر الأمرين يذكر ما له من الحق وما له من الصواب يذكر حظه من الصواب ويذكر حظه من الحق ويذكر ما عليه من المؤخذات أيضا ويذكر على هذا التفسير الذي ذكره يعني من باب الانصاف نسمع أن ذكرت في كتابي معنى أنه أن هذا اللي أذكره ليس فيه خطأ ومعصوم لا أن أذكر ما له وما عليه أذكر ما له من الحق وما عليه من الخطأ إذا كان في خطأ في هذا التفسير الذي ذكرته فأنا أذكر ذلك أيضا لماذا له عليه وما ولم أخذ فيها من الأقوال المختلفة إلا الأرجح يعني يذكر قول الراجح ما يذكر في فيه الآية الآية الآية تفسير الآية من آيات الأحكام يكون فيها كثيرا ما يكون فيها أقوال مختلفه متعددة يقول أكثر الأرجح لا أذكر إلا الأرجح أرجح الأقوال اقواها هو الذي أذكره ومن الدلائل المتنوعة لا أذكر من الدلائل المتنوعة إلا الأصح الأصرح الدلائل الأدلة, الأدلة ما أذكر من الأدلة المتنوعة سواء كانت من كتاب الله أو سنة رسوله أو من إجماع الأمة أو من القياس أو غير ذلك لا أذكر إلا والأصح والأصرح والغالب أنه يقصد الدليل من السنة النبوية لأن السنة مفسرة للقرآن السنة مفسرة للقرآن كما يعني هي مهمته صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أو فيما أمره به رب عز وجل وانزلنا إليك الذكرى, وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فأفأ فهو الرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه فهو بالغالب يقصد بالدلائل الأدلة من السنة النبوية الصحيحة الثابتة لأنه قال الأصح والأصرح في أدلة قد تكون صحيحة لكنها ليست صريحة في الباب ما ما ما هي صريحة في الباب وإن كان الصحيحة لكن أنا أذكر الأصح والأصرح ولعمري لا يوجد قط تفسير موجز بهذا النمط. يعني لا أعرف أن أنه يوجد تفسير موجود هو صحيح كلامه لا لا تكاد تجد في كتب آيات في كتب تفسير آيات الأحكام مثل هذا الكتاب في وجازته وجمعه للمعاني الكثيرة والفوائد الغزيرة في اللفظ الوجيز هذا صحيح كلامه هذا لا لا, لا تظن أو لا يظن ظان أنه يثني على كتابه أو يعني يعطيه منزلة أعلى مما يستحقه لا ال ال الذي يسبر غور هذا الكتاب ويطلع على قضاياه وعلى مسائله وعلى عرضه وبسطه فيه فيه يصدق ذلك أو يوافق على ما قال بل يجد ما قاله أقل الذي قاله المصنف رحمه الله في كتاب هذا قد يكون أقل من حقيقة الكتاب أن الكتاب حقيقة يمكن تكون أكثر من ذلك فهو من الكتب الجليلة الجامعة على وجازته وعلى صغر حجمه وعلى قلة أوراق صفحاته، صفحات الكتاب. يعني ما هو في الكتب الاخرى كثيرة أكبر من حجما وأكثر تفصيلا وبسطا للقضايا. لكنه هو تعمد ذلك. هو قال أن قصدت التفسير أن يكون وجيزا جامعا. ولا أقصد البسطة والتطويلة والافاضه هذا ما اريد ذلك. أنا لماذا؟ لأن, أنا عندي هنا لأن عندي كتابا آخر. أولا لأن لأن هذا أنفع. لأن هذا أنفع أكثر فائدة لطالب العلم يتركز المادة العلمية في ذهنه ويستفيد أكثر من, من لم يكون الكلام كثيرا لأن كما قال أبو بكر الصديق الخليفة الأول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته ليزيد بن معاوية لما أرسله إلى الشام فقال وإذا وعظت فأوجز فإن كثرة الكلام ينسي بعضه أو فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً كثرة الكلام ينسى, الـ ينسى الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان اول الكلام عندما يصل إلى آخره مع, مع أنه كلام كثير ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مما ميزه به ربه جوامع الكلم أنه كان يتميز بجوامع الكلم وأتيت جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا اختصر له الكلام فكان صلى الله عليه وسلم كلامه يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. كان صلى الله عليه وسلم يجمع المعاني هذه جوامع الكلم. معنى جوامع الكلم هو الكلام الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. أما نحن كلامنا في, في الوقت العاصر في الغالب يعني في الغالب إلا مرحم رحم الله كلام كثير لكن المعاني قليلة. بالعكس يعني نحن كلامنا كثير لكن معاني المعاني التي التي تضمنها هذا كلامنا هذا قليلة بعكسه صلى الله عليه وسلم وبعكس صحابته وبعكس من مشى على سنته صلوات الله وسلامه عليه من السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين أئمة المذاهب وغيرهم من ائمه العلماء فاقول سميته نيل المرام من تفسير أحكام وألفت بعد ذلك تفسيرا لمقاصد القرآن المسمى بفتح البيان له تفسير كتاب تفسير له كتاب للشيخ المصنف رحمه الله العلامة صديق محمد صديق حسن خان له غير هذا الكتاب كتاب كبير واسع وهو فتح البيان في مقاصد القرآن وهو جامع للرواية والدراية على طريقة فتح القدير الشوكاني وعلى طريقة الحافظ من الكثير وهذه الكتب التي جمعت بين الرواية، جمعت في كتب التفسير التي جمعت بين الرواية والدراية، يعني بين الأثر والنظر، بين النصوص الواردة في تفسير الآية من حديث نبوية ومن آثار، وكذلك تفسيرها أيضاً بالدراية، يعني بما ورد في لغة العرب وفي معانيها وفي الشعر وغير ذلك كما يصنع الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل القرآن الذي يستشهد فيه كثيرا بالشعر وأقوال العرب وأقوال ائمه اللغة وكذلك في تفسير القرآن لكن مع ذكره الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أئمة المفسرين أئمة السلف المفسرين كقدادة ومجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وغيرهم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال وألفت بعد ذلك يعني أن قصري أن الذي الذي يقرأ هذا التفسير لا يقتصر عليه أو لا يظن أنه غاية الباب وغاية المقصد وغاية النهاية واخر شيء في الموضوع لا هذا هو مجرد مقدمة وتمهيد يشتاق بها طالب العلم إلى ما بعده إلى ما هو فوقه فينتقل منه إلى مقاصد القرآن وهو كتابه الذي ألفه كتاب المصنف رحمه الله وإلى غيره من الكتب ما هو لازم مقاصد القرآن بس لكن هو يشير إلى كتابه هو يعني إذا وجدتني اختصرت إذا أيها القارئ أو أيها السامع لهذا الكتاب إذا كنت تسمع تسمعه ولا تقرأه أيها القارئ أو السامع إذا وجدت هذا الكتاب مختصرا فإنما بعده كتاب موسع يعني بعده ألفت, الفت بعده كتابا مفصلا فيه تفسير كامل لجميع آيات القرآن ما هو آيات الأحكام بس لكن لجميع آيات القرآن لجميع سور القرآن وجميع آياته مثل كغيره من كتب التفسير المعروفة وهذا سماه مقاصد البيان فهذا أشبه بالمقدمة او أشبه بالتشويق المقدمة والمشوق هذا الكتاب مقدمة ومشوق لما بعده من كتاب وهو كتابه رحمه الله مقاصد القرآن ولغيره من كتب التفسير الموسعة التي فيها تفسير لكامل كتاب الله عز وجل لكامل الآيات يعني آيات السور ليست فخاصة بآيات الأحكام ها ثم ننتقل بعد ذلك عليك بذلك التفسير يقول على اللي هو الذي هو مقاصد القرآن لعل لا تجد مثله في إخوانه إن شاء الله القدير. شوف هو هو علق قال لعلك يعني ما ما قال ما جزم بأنك لن تجد لأن هناك لأن هناك من يؤلف كتابا ويجزم بأنك لن تجد في في, في لن تجد في غير هذا الكتاب في غير كتاب هذا ما ما ما, ما تجده فيه يعني يعني يثني على كتابه ثناء عظيما جازما بذلك. لكن هنا المصنف رحمه الله غلب عليه التواضع. والإنصاف، فقال لعلك يعني يمكن يمكن لعل للترجي أنا انا ما ما اقول انه انك انك لا تجد مثله لا اقول لعلك يمكن يعني انا اظن يعني ربما قد تجد وقد لا تجد يعني هذا لم يجزم به قد لا تجد مثله قد تجد مثله وقد لا تجد مثله فلم يجزم بذلك رحمه الله وهذا دليل على تواضعه وإنصافه رحمة الله عليه ولذلك يعني هو ممن أفاد الله على كتبه من القبول عند جماهير المسلمين منذ ألفها رحمه الله إلى وقتنا الحاضر يعني لأنك كما سمعت الآن هو لا لا يعظم نفسه ولا يعظم كتابه ويقول أنك لا تجد في لا لا تجد في غيرها لا تجد في كتب أخرى يعني مثل ما تجد في كتابه كما يصنع بعض المؤلفين لا يقول لعلك يمكن يعني أنا ما أدري لعلك لا تجد مثله في إخوانه إن شاء الله القدير أيضا ربط ذلك بمشيئة الله تعالى إنه إذا شاء الله فإنك لن تجد مثله وإذا لم يشأ سبحانه فإنك ستجد مثله أليس كذلك؟ هذه مصبيطة بمشي ربطها بمشيئة الله تعالى وبالترجي لعلك لعلك ربما يعني لعلك ما هي ما هي جازمة لعلك هذه ليست جزما لعلك تجد لعلك ربما تجد وربما تجد ربما تجد مثله أو أحسن منه وربما لا تجد كما قال فهو من باب الترجي هذه العلة للترجي أرجو انا من باب الرجاء تحسينا للظن بالله عز وجل الذي إن شاء سبحانه فإنك لن تجد مثله وإن لم يشأ لم فستجد مثله وأحسن منه هذا قصده رحمه الله نعم نبدأ الآية الأولى سورة البقرة والله قال والله ختم المقدم بقوله والله والله سبحانه والله سبحانه أسأل أن يجعل هذا المختصر خالصا لوجهه الكريم وينفع المسلمين بلطفه العميم آمين نعم تفسير صوت البقرة الآيتان الأولىان اللتان ذكرهما حتى ننتقل إلى معالم السنن إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفع بعلم شيخنا وبارك في علمه وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا اللهم آمين أما بعد قال المصنف الإمام محمد بن حسن صديق خان القنوجي رحمه الله تفسير سورة البقرة وهي مئتان تفسير صوت البقرة الآيات التي فيها آيات الأحكام من صورة البقرة ما هو تفسير صوت البقرة كاملة لأنكم عرفتم هو يفسر آيات الأحكام فقط أما من أراد تفسير صوت البقرة كاملة فليرجع إلى كتابه الآخر وهو مقاصد القرآن كتاب مقاصد القرآن يجد فيه تفسير صوت البقرة كاملة أما هنا يفسر آيات الأحكام فقط لأن هذا هو موضوع الكتاب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام هو يأتي إلى الآيات التي تضمنت أحكاما عملية في سورة البقرة وما, وما بعدها من السور فهذا معنى تفسير سورة البقرة يعني تفسير آيات الأحكام التي في سورة البقرة قال رحمه الله تفسير سورة البقرة وهي 286 آية قال القرطبي مدنية نزلت في مدد شتى وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإنها آخر آية نزلت من السماء ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنا وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انتهى وقد وردت في فضلها أحاديث منها أن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة البقرة في الذي صحيح في صحيح مسلم فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والبطلة هي السحره هم السحرة وقول ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إن الشيطان ينفروا من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا حديث صحيح أيضا في الصحيحين أو في صحيح البخاري رحمه الله وهذه وفاضائلها كثيره لانه اشار, أشار الى هذه الاحاديث وقد وردت في فضلها حديث هذا هذان الحديثان هما من جملة ما ورد لأن, لأن حديثان صحيحان من من احاديث صحيح من الصحيحين صحيح البخاري إما من من احاديث صحيحين معا يعني اتفق عليه الشيخان وإما من من من احاديث احدهما كالحديث الاول الذي ذكرته وهو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 لكل آيات السورة وإنما يأتي إلى الآية التي فيها أحكام التي تضمنت أحكاما عملية أو استنبط منها العلماء أحكاما فيذكر هذه الآية ويفسرها تفسيرا موجزا كما قال رحمه الله في مقدمته وكما سنرى الآن في التطبيق العملي أو البيان العملي لما ذكره رحمه الله في مقدمته. بهذه الآية درج العلماء أو أكثر العلماء يعني شاء السائد أنها دليل على أن الأصل القاعدة الشرعية أو الفقهية المعروفة الشهيرة وهو وهي أيش أن الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل بحذره الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة فقهية قاعدة فقهية والعلماء يعني السائد عندهم وخاصة من يكتب في القواعد الفقهية وكذلك من يفسر الآية يفسر يعني في كتب التفسير أقصد في قصبة التفسير كما صنع المصنف هنا يستنبط من هذه الآية هذه القاعدة هذه القاعدة وهي إيش أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل يعني انتقل انت يأتي دليل آخر هذه هي الأصل أن الأصل الأشياء الإباح كل شيء مباح كل ما خلق الله كل ما هو ما أو أوجده الله مباح لنا أن ننتفع به حتى يأتي إلا إذا وجد دليل أو حتى يأتي دليل آخر ينقل هذا الحكم من الإباحة إلى إيش إلى حكم آخر إلى الحظر أو إلى الكراه أو إلى غير ذلك من أحكام فهذه القاعدة يستنبطونها دائما غالبا العلماء يستنبطون هذه القاعدة الفقهية أو يجعلوا هذه الآية الكريمة دليلا لهذه القاعدة الفقهية يجعلون هذه الآية الكريمة وهي قول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يجعلونها ويقول Graduate دليلا على هذه القاعدة الفقهية يعني يستنبطون من هذه الآية هذه القاعدة الفقية هذا هذا هو سائد ومنتشر إلا عند إمام واحد من أئمة العل... من أئمة المالكية من أئمة المالكية وهو الإمام الشهير أبو بكر ابن العربي هذا ابن العربي ليس ابن عربي الاخر ذاك الذي صاحب الفتوح المالكية هذا ابن العربي الفقيه المالكي من أئمة المالكية رحمه الله صاحب كتاب إيش الجامع لاحكام القرآن وكتاب عارضة الاحوذي في شرح سنن الترمذي وكتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس هذا إمام مشهور ابن العربي رحمه الله أبو بكر محمد ابن عبد الله أبو بكر محمد هل ليس ابن العربي يا ذاك ابن عربي الآخر ابن عربي بدون التعريف أما هذا ابن العربي ابن العربي المالكي الإمام الشهير صاحب المصنفات الشهيرة الكثيرة التي على رأسها الجامع لأحكام القرآن في أربع مجلدات وهو كتاب جليل القدر عظيم المنفعة معروف مشهور يعرفه طلاب العلم وكتابه الآخر أيضا الجليل في شرح سنن الترمذي عارضة الأحواذي عارضة الأحواذي في شرح سنن الترمذي وأيضا كتابه القبس في شرح مطّئ مالك بن أنس أيضا هذه كلها مطبوعة الكتب هذه مطبوعة وموجودة ومتوفرة بين يدي بين أيدي طلبة العلم فهذا ابن العربي هو تقريبا يمكن الوحيد الله أعلم ما ما, ما, ما يعني لم نطلع على غير لغيره على كلام مثل الكلام الذي قاله هو رفض هذا الكلام رفض أو اعترض على هذا الكلام أن هذه الآية تدل على أن الأصل من الإباحة قال لا هذا ليس بصحيح هذه الآية لا يستنبط منها أن أن أن إيش أن الأصل في الأشياء البحاد ما له علاقة يقول الآية هذه ليست لا علاقة بهذه القاعدة يقول رحمه الله أحسن نقرأ كلامه حتى حتى يعني نستوعب ما يريد أن يقول بكلام بين بليغ عميق هو هو اشتهر به رحمه الله بكلام متين يتكلم بكلام عربي بليغ متين وفي الرفيع العالي يعني عالي يمكن ما قد قد لا يفهمه بعض الذين لم يتعودوا اسلوبه واقدار لكن هو واضح في هذه المساله واضح يقول رحمه الله يقول وقد تق وقد تعلق كثير من الناس بهذه الايه اللي هي التي قراناها وهي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الايه التاسعه 29 من هذه السورة العظيمة سورة البقرة. يقول تعلق يقول رحمه الله قد تعلق كثير من الناس بهذه الآية في أن أصل الأشياء الإباحة. يعني كما قلنا أنه مستدلوا بهذه الآية أو جعلوا هذه الآية دليلا على هذه القاعدة الفقهية وهي أن الأصل في الأشياء الإباح. القاعدة صحيحة هو ما هو ما يعارض في القاعدة. القاعدة هو صحيح عنده صحيحه أن الأصل في الأشياء في الإباحي ما يتكلم عن هذا هو يتكلم على أن الآية هذه ليست فيها دليل على هذه القاعدة هذا كلامه ولا يقول ان الأصل في الأصل في هذه القاعدة خطأ لا هذه قاعدة صحيحة هو يسلم بها كغير هذه قاعدة عامة يعني عند كل العلماء عند جماهير العلماء ما نادر أن أحد لم نعلم أحدا قال أن هذه هذه الآية خطأ أن هذه الآية خطأ ما, ما يعرف هذا يعني هذا شيء من القاعدة القواعد البقية المسلمة عند العلماء وما ما يخالف ذلك هو يقول لكن يقول أن هذه الآية ليست دليلا على هذه القاعدة يقول هذه الآية ليس فيها ذلك كما قالوا مع أنه اشتهر عندهم عند يمكن جمهورهم أو عند أكثرهم إلا ما يكون الكل على أنها دليل على هذه القاعدة يقول لا هذه ليست ليست في هذا الأشياء لباح إلا ما قام عليه دليل بالحظر يقول اغتر به بعض المحققين وتابعهم عليه يعني إن إنه إنها هذه تدل على هذه القاعدة اغتر به بعض المحققين يقول وقد حققنا في أصول الفقه أن الناس اختلفوا في هذه الآية على ثلاثة أقوال الأول أن الأشياء كلها على الحظر بعكس هذا بعكس هذه القاعدة يقول الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل لباح هذه عكس القاعدة تماما هذا القول الأول في هذه الآية الذي ذكره العلماء في هذه الآية يقول ثلاثة أقوال الأقوال الأول أن الأشياء كلها على الحظر على الحظر المنع على الحظر المنع التحريم يعني عكس الآية حتى يأتي يدي الإباحة الثاني أنها كلها على الإباحة حتى يأتي يدي الحظر هذا الذي نحن بصدده القول الثاني إيش أنها كلها على الإباحة يعني كلها يعني الأشياء أن الأشياء كلها على الإباحة حتى يأتي الدليل الحظر المنع، وهذا هو ما نحن بصدده القاعدة اللي تكلم فيها. الثالث أن لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم. القول الثالث يقول لا ما له حكم لا تدل لا تدل على إباحة الأشياء يعني الأصل في الأشياء لا على إباحة ولا على ضدها. ما في ما في يعني ما في ما ما في ما في حكم لا ليس فيها حكم حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضى هذا القول الثالث. يعني لا إباحة ولا حظر إنها هكذا تبقى مطلقة حتى يأتي الدليل يجي دل دليل أن يقول هذه هذا مباح هذا الشيء مباح هذا ليس مباح بهذا الدليل الذي جاء لكن ليس في ليس في الأصل ما في شيء الأصل ليس فيه لا حظر ولا إباحة القول الثالث يقول ثم, ثم, ب... ثم بعدما بين أن القائلين بأن الأصل الإباحة أو الحظر اختلفوا اللي قالوا أن الأصل, الأصل هو الإباحة والذين قالوا أن الأصل هو الحظر هؤلاء اختلفوا في منزع ذلك يعني من أين نزعوا هذا؟ من أين انتزعوا هذا؟ من أين استنبطوا هذا؟ هل الشرع أو العقل؟ قال وبيّن رحمه الله أنه لا حكم للعقل وأن الحكم للشرع الانتزاع إنما هو من الشرع العقل ما له دخل في هذه العقل ليس له دخل في هذا يقول الا يعني الاستنباط والاستدلال إن في هذه المسألة في هذه القضية وهي مسألة الاصل في الإشعاع الاصل في الأشياء هل هو الاباحه أو الحظر الصحيح الحق أن الأصل فيه الشرع وليس العقل الأصل فيه الاستنباط إنما هو بطريق الشرع يعني طريقنا إلى معرفة أن الأصل هو الحظر او الأصل هو الاباحه ما هو الشرع ولا العقل الشرع الأصل فيه قول هو الشرع كما يقول وأما العقل فلا مدخل له في ذلك وبيّن أنه لا حكم للعقل وأن الحكم للشرع لكن ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل أنا أقول بأن الطريق لمعرفة الأصل في الأشياء الإباحة الحظر هو الشرع لكن مو معنى الشرع إنه هذه الآية هي دليل على على ذلك على أن أن الأصل في الأشياء الإباحة كما قالوا لا يقول ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل ماذا ماذا دخل ما تدخل في هذا ولا يتعلق بها محصل ثم قال وتحقيق ذلك أن الله تعالى شوف إبغا يبين معنى الآية انتبه لمعنى الآية عنده رحمه الله حتى لا تقول بس يعني يلقي الكلام على العواهنه يقول الآية لها معنى آخر ليس هذا هو المقصود ليس المقصود بهذه الآية أن المعنى أن الأشياء الأصل في الأشياء رباحة لا أن الله تعالى لم يرد بذلك لم يرد بهذه الآية هذا المعنى إنما قال أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان إلى آخر الكلام اختصرته قال لنصل إلى المقصود الاساسي قال فقلف فخلقه سبحانه وتعالى الأرض وإرساؤها بالجبال ووضع البركة فيها وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات واصناف النبات إنما كان لبني آدم تقدمة لمصالحهم وأهبة لسد مفاقرهم الفقر يعني فقرهم حاجتهم مفاقرهم حاجتهم تقدمة لمصالحهم وأهبة لسد مفاقرهم فكان قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مقابلة الجملة في الجملة قوله هذا هو من باب فكان قوله كذا مقابلة الجملة بالجملة للتنبيه هذا هذا خبر كان كان قوله مقابلة الجملة بالجملة هذا خبر كان أليس كذلك صح كان قوله مقابلة يعني هذا القول هو مقابلة الجملة بالجملة كيف قال للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة هنا شوف هذا هذا هذا اللباب وهذا المقصود وهذا معنى الايه عنده رحمه الله هذا اللب وهذا القصد استمع اليه قال وان جميع ما في الارض انما هو لحاجه الخلق والباري تعالى غني عنه متفضل به هذا معنى الايه عند الامام ابن العربي رحمه الله يقول ولذلك وضعت تحته خط لأن هذا الزبدة وهذه الخلاصه وهذا معنى الايه عنده رحمه الله قال وأن جميع ما في الأرض هذا معنى قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يقول أن جميع وأن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق والباري تعالى غني عنه متفضل به هذا المقصود هذا المقصود يقول ما فيها لا لا ما لها بالإباحة ولا ليس لها علاقة الآية ليس لها علاقة أبدا لا بإباحة ولا بضدها إنما معناها هو هذا قال معنى الآية أن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق لكم قال لكم خلق لكم ما في الأرض جميع خلق لكم مفيها لكم الآية لكم يعني لكم أنتم أنا ما احتاج أن الله تعالى ما غني عنها أن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق والبار تعالى غني عنه متفضل به ما يحتاج هو يتفضل به لكم أنتم خلق لكم أرض ما في قل وليس في الإخبار بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة إيش علاقة الإباحة بهذه قلنا العلاقة الإباحة هو هذا امتنان من الله تعالى بأنه سخر لكم وذل لكم ما في الأرض قال ولو أننا قلنا يعني سدل على ذلك أيضا يدلل على صحة ما ذهب إليه من أن هذا هو المعنى المقصود من الآية قال بأننا لو قلنا بأن الله تعالى سخر لنا ما في الأرض جميعا ومعنى ذلك أن هذا دل... أن هذا التسخير أو أن هذا المعنى يفضي يفضي يوصل إلى التقاتل والتهارش والت... والتهارش كما قال تهارش يعني مثل مثل صنع الكلاب لما يتهارشوا على على على إيش على الصيدة أو على الذبيحة التي يصيدونها يتقاتل الناس يقول أن الله تعالى مع أنه بين طريق التبلك أسباب وموارده ومع ذلك الناس تقاتلوا وتصارعوا وتحاربوا على هذا فلما نقول لهم خذوا ما في الأرض جميعا هو حلال لكم هذا يقول هذا يفضي إلى إيش إلى التقاتل والتهارش والتصراع وكذا كان نقول للناس هيا تصارعوا وتحاربوا حتى ت... هذا لكم مدام لكم كلكم زي ما كانت تقول للناس خذ هذا لك... هذا لكم كل, كل مجموعة من الناس ت... تجعل لهم شيئا مثلا أو مالا أو أي شيء وتقول خذوا هذا خذوا لكم كلكم فالنتيجة إيش الناس على هذا ويتصارعوا عليه لأنك ما حددت ولا قلت شيء لكن هذا قد يقال بأن هذا نفس يعني قد يقال في الرد عليه رحمه الله الآخرون يعني قد يقولون بأنه هذا لفظ عام هذا دليل عام أن الله سخر لنا ما في الأرض لكن هناك أدلة أخرى اتت نظمت الحلال والحرام نظمة الذي يجوز لك والذي لا يجوز الذي هو من حقك والذي ليس من حقك في أدلة أخرى ليس هو الدليل الوحيد هذا بس في أدلة أخرى لكن على كل حال هو رأيه رحمه الله القوله في معنى الآية يقول هذه ليست ما لها علاقة أبدا بالحظر والإباحة وهذا الذي استنبطوه منها ليس بصحيح أن الآية لها معنى آخر سمعتموه في هذا في هذا الكلام الذي ذكره في كتابه الجامع لأحكام القرآن وفي هذا القدر كفاية ننتقل الآن إلى الوقت حتى لآم السنن السنة للإمام الخطابي رحمه الله الإمام الخطابي رحمه الله شرح هذا الكتاب اللي كما تعلمون وهو كتاب سنن أبي داود الذي هو أجمع كتاب أو أعظم كتب أو أهم الكتب الستة في جمعه لأحاديث الأحكام وترصنيفها وترتيبها فبدأ بعد المقدمة التي سبق الكلام عليها وختمها ببيان مقصوده رحمه الله من تأليف هذا الكتاب بأنه كان في عصره رحمه الله فئتان الناس قسموا إلى فئتين فئة, سم فئة سماها فئة أهل الحديث وأثر وفئة ثانية أهل فقه ونظر وأن كلا كلا أن كلتا الطائفتين تحارب الأخرى وتقاتلها مو تقاتلها يعني بالسلاح لكن تقاتلها بالخلافات وبالرد وبالاخذ والرد والتخطئة و و وبيان انها ليست على شيء وأن الصواب ليس معها وان الصواب معي أنا ليس معك وهكذا الخلافات المعروفه هذه ويقول أن ان هاتين الفئتين مع أنه أكثر ليس هناك طائفة ليس هناك طائفه من الطوائف أكثر حاجة إلى أختها من هاتين الطائفتين أهل الحديث والأثر أكثر الناس احتياجا لأهل الفقه والأثر وأهل الفقه والنظر أكثر الناس احتياجا لأهل الحديث والنظر مع هذا الاحتياج ومع هذا القرب يقول القرب الشديد بينهما هم متنازعان لما رأيت متنازعان ويعني يستعملوا الخلاف العلمي أو الخلاف في مسائل العلمية ليثبت كل واحد منهما أن الآخر مخطئ وأن الصواب ليس معه وهكذا فقال لما رأيت ذلك أردت أن أؤلف هذا الكتاب حتى يجد فيه الفقيه ما يقربه من الحديث يجد الفقيه يعني كل واحد الفقيه في ذلك الوقت الذين هم من أهل الفقه والنظر كان مشانهم أنهم إيش لا يعترفون لأولئك بأنهم عندهم شيء يعني أننا نحن أننا نرجع إليه أنت ما عندكم شيء نحن الذين عندنا الحق وعندنا الصواب وعندنا الأدلة وعندنا ما هو الأدلة عندنا الأحكام وعندنا كذا والآخرون الذين هم أهل الحديث قالوا ينظرون إلى هؤلاء أيضا أنهم ليسوا على شيء وأن هذا كان في زمانه الحمد لله هذا الآن انتهى هذا الأمر بفضل الله انتهى أو كات الآن التلاقي بين العلماء موجود سواء في في في في, في المجالس العامة أو في المجالس الفقهية المجامع يعني المجامع الفقهية أو الجامعات أو المعاهد أو المؤتمرات اللقاء بين العلماء حاصل الحمد لله سواء كانوا من, من الذين يشتغلون بالحديث أو يشتغلون في هذا كلام قديم وانتهى الآن يكاد يكون اندثر أو ليس له وجود إلا في النادر في بعض البلاد لكن الحمد لله بالجملة يعني مشاء الله ليس ليس موجودا بالصفة وبالصورة التي كانت على عهد الإمام الخطابي رحمه الله التي جعلته يؤلف هذا الكتاب قال حتى يجد فيه الفقيه ما يقربه من الحديث وحتى يجد المحدث فيه ما يقربه من الفقه يعني يعني يكون الكتاب هذا سبب للتلاقي تلاقي الفئتين الفقيه ويجد فيه ما يقربه من الحديث والمحدث يجد فيه ما يقربه من الفقه ولذلك ألف هذا الكتاب الذي سماه معالم السنن في شرح سنن الإمام أبي داود السجستاني وقدم بعد هذه المقدمة قال الإمام أبي داود كتاب الطهارة وهذا الكتاب يعني تضمن ذكر فيه أبو داود رحمه الله تسعة عشر بابا ذكر تسعة عشر بابا وقلنا أنه لما تكلمنا على المدخل إلى سنن أبي داود في هذه الدروس هذه اللقاءات قلنا أنه رحمه الله غالبا ما يذكر في الباب إلا إيش حديثا واحدا أو حديثين في الغالب أن أرى داود رحمه الله لا يذكر في الأبواب التي يعقدها إلا حديثا واحدا أو حديثين هذا في الغالب. ولذلك الشارح الإمام الخطابي رحمه الله يأخذ حدثا واحدا من الباب في الغالب أيضا، فيشرح به الباب كله. يشرح به الباب كله. يعني يدل بما ذكره على ما لم يذكره. يدل الإمام الخطابي بما ذكره في الشرح. على ما لم يذكره، لأنه شرح مختصر. شرحه رحمه الله موجز مختصر. كل الكلام فيه، كل على ما تقدم عن العلامة صديق حسن خان في الوجازة والجمع والقصار. ولا شرح هناك شرح مطولة للسنن، لسن أبي داود كثيرة. لكن هذا شرح موجز. وقلنا أنه إن لم يكن أول شرح للسنن، إن لم يكن هذا الكتاب معالم السنن هو أول شرح. إن لم يكن كذلك، فهو بدون شك. أنه من أوائل الكتب التي شرح بها مؤلفوها هذا الكتاب الجليل من, أجل الكتب من أعظم الكتب أحد الكتب الستة الذي هو أحد الكتب الستة التي عليها مدار الحديث في الإسلام فهذا الكتاب كتاب الطهارة جمع فيه او ذكر فيه أبو داود رحمه الله تسعة عشر بابا بدأها بباب التخلي عند قضاء الحاجة وختمها بباب الاستنجاء بالماء وهذا هذا الكتاب كتاب الطهارة تضمن آداب قضاء الحاجة آداب قضاء الحاجة الآداب سواء كان منها آداب الواجبة أو آداب المسحبة آداب مو معناها كلها أنها يعني أمور مستحبة لا بعضها واجب الآداب لأن لأنها أدبنا بها الشرع الدين كله كما قال ابن القيم رحمه الله في مداري السالكين وغيره من العلماء وكما قال غيره أن الدين كله أدب الدين كله بأحكامه وبعقائله كله أدب لأنه اما أدب مع الله تعالى وأما أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وإما أدب مع الخلق وهذه كلها في أحكام فالآداب ما هو معنى انه مستحب يعني فقط لا الاداب يعني ما أدبنا به ربنا عز وجل بما فرضه علينا به في في قضاء الحاجة هذا يعني آداب منها ما هو واجب الآداب منها ما هو يجب وجوبا ومنها ما هو سنن استحب فالمهم لما نقول أداب قضاء الحاجة سواء كان منها الواجب والمستحب سواء كان منها الاداب الواجبة او الاداب المستحبة فهذا فالإمام ابو داود رحمه الله ذكر في هذا الكتاب كتاب الطهارة كلنا عشر بابا وهذه الابواب عشر تضمنت جملة من الاداب التي كل ادب فيها حديث كل أدب منها جاء في حديث يدل عليه وهي سبعة عشر أدباً سبعة عشر أدبا أو حكماً ممكن تقول حكم من أحكام قضاء الحاجة إما أدب وإما حكم كله صح هذه الحديث إذا تضمن كل إيش تسعة سبعة عشر حكماً أو سبعة عشر أدباً من آداب قضاء الحاجة هذه الكتاب كله يعني كتاب الطهارة كله اشتمل على هذه على هذا العدد من الآداب وهي بالباختصار أو, بـ أو بـ في الجملة يعني هي الآداب هذه وهي إيش؟ الأول الابتداء الابتعاد حتى لا يراه أحد هذا باختصار كل عدب منها في حديث ذكره أبو داود وشرحه الشارح لكن هذا من باب بسط هذه الإشارة الإشارة, الإشارة إلى هذه الآداب إجمالاً ثم بعد ذلك فيما بعد إن شاء الله يوسر الله الكلام عليها مبصلة فهذه الآداب اللي قلنا كم هي التي هي سبعة عشر أدبا من أداب قضاء الحاجة أو حكما هي الابتعاد حتى لا يراه أحد اثنين أن يرتاد لبوله يعني يتوخى المكان اللين السهل الدمث كما ورد في الحديث حتى لا يتطارع عليه الرشاش البول. أن يرتاد لبوله الابتعاد يعني يبحث عن المكان اللين السهل ليس القاسي الصلب الذي إذا بال عليه ارتد رشاش البول هذا المعنى الثالث التعوذ من الخبث والخبائث الخبث كما سيأتي بيانه جمع خبيث وهو ذكور الشياطين الخبائث جمع خبيثة وهي إناس الشياطين الخبث بالضم أو وهو الأرجح كما رجحه الشارح رحمه الله الخطأ الإمام الخطابي ويجوز الإسكان كذلك عند غيره هو قال خطأ الخطابي رحمه الله وهو معروف مكانته في اللغة, في في في اللغة وفي معانيها وله كتاب شهير في غريب الحديث ويعتبر من الأئمة المتبحرين في اللغة فيقول أنه يعني لا فئن أئماته في الحديث والفقه يقول أن الخبث بالسكون خطأ لكن غيره كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أجاز السكون مثل أبو عبيدة مثل ابي عبيدة معمر ابن المثنى ومثل غيره من أئمة الغرب قالوا لا يجوز يجوز الإسكان كذلك الخبث يعني الخبث له مصدر يصير يصير خبث اعوذ بالله من الخبث والقبائس فيصير الخبث اذا كان كما قال ابن العربي يقول الخبث اذا كان في الكلام فهو الشتم والخبث في الملل هو الكفر والشرك والخبث في الماء في الطعام هو الحرام والخبث في الـ الـ وهكذا يعني الخبث إذا, اذا اذا نطقته باسكان الباء يكون أيش الـ الـ الـ الـ الـ الـ السيء القبيح يعني السيء القبيح القبيح في الك في الكلام شتم القبيح في الملل الكفر الشرك القبيح في في المال أو الطعام الحرام وهكذا هذا اذا بس كان المال المهم هذا هذا الأدب هذا إجمالا نذكر الآن في أحاديث طبعا في وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها الإمام الخطابي رحمه الله بشرحه الموجز الأدب الرابع عدم الاستقبال القبلة وعدم استدبارها الخامس الله يستنجي بيمينه السادس الله يستنجي بأقل من ثلاث الحجارة الأدب السابع الله يستنجي برجيع أو عظم الأدب الثامن الله يتحدث ما يتكلم أثناء قضاء الحاجة الآن الناس يدخل في الحمام ويتكلم تناديه زوجته وتعرض عليه برنامج اليوم انا سأذهب أنا سافعل كذا كذا يقوم يقعد عليها من الحمام نعم نعم يفعل كذا وقد يذكر الله تعالى يقول إن شاء الله هو داخل الحمام وهو في داخل الحمام يتكلم معها ويأخذ حرية تماما كأنه يجلس معها في مجلس الاستقبال. وهو في الحمام وهذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا محرم هذه من الأمور المحرمة أبدا لا يجوز وأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقوط على ذلك إنه إن واحد يعني زي زي في في في الحمامات الآن أو المراحيض العامة مثلا خلي رجل زوجته في الحمامات العامة هذه مثلا واحد يجلس في الحمام هذا والثاني يكلم ويتكلم ويرد على بعض في الحمام فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمقط على ذلك ينقط يعني يعني يبغض وهذه مشكلة كبيرة لا يجوز هذا ألا يتحدث أثناء القضاء الحاجة التاسع لا يرد السلام أثناء قضاء الحاجة ما يرد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد الصحابة وهو يط الحاجة فلم يرد عليه وهذا سيت الكلام على أيضا والحكم فيه والتفصيل بتفصيل العاشر ان يستنزح من بوله او يستبرئ ان يستنزح او يستبرئ من البول ما يترك في بول باقي في في في محل خروج البول استنزح او استبرئ كلها صحيحة الحادي عشر ان لا يبول قائما الا لعذر ان لا يبول قائما الا لعذر حتى لا يحصل تنجس او رشاش البول يتطاير عليه هذا هو ان لا يبول قائما الا لعذر اذا كان معذور هذا يعني استثنى من ذلك يجوز الأدب الثاني عشر أن لا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم لا يتخلى في طريقهم أو ظلهم الظل اللي يجلس فيه ينزل فيه يقيل فيه هذا يحرم أيضا التخلي هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنان يعني, السبب السب يعني السببين اللذين وجبان اللعنة يعني يجعل الناس يلعنون هذا الشخص مجلب للعن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنين اجتنبوا, اجتنبوا اللاعنين ها؟ اجتنبوا اللاعنين وهو لما سئل من اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم الظل ليس كل ظل كما بين الشارح رحمه الله ليس كل ظل محرما لكن الظل الذي ينزل فيه الناس والذي يعني يقيلون فيه استفيدون منه أما مجرد مستان في أشياره أنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في حائش النخل حائش النخل يعني جماعة النخل جماعة النخل وهذا معناه في ظل فالمقصود أنه ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه لكن الظل الذي يحتاجه الناس والذي ينزلون فيه ينزلون فيه ويقيلون ويناموا ويجلسوا ويأكلوا فهذا لا يجوز قضاء الحاجة فيه ألا يتخلف في طريق الناس أو ظلهم الثالث عشر ألا يبول في مستحمه أو مغتسله المستحم هو المغتسل المستحم وهو المغتسل وهو مقول من المحميم وهو الماء الحار الماء الحار الذي اغتسل به لا, لا, لا يبول في مستحمه او مغتسله المكان الذي يغتسل فيه الرابع عشر أن يقول إذا خرج غفرانك وزاد أيضا في حديث آخر الحمد لله الذي أذب عن الاذى وعافاني الخامس عشر الا لا يمس ذكره بيمينه السادس عشر الاستتار هذا الاستتار غير البعد البعد يبعد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد حتى لا يراه أحد أبعد حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وسلم الاستتار هذا شيء آخر غير البعد الاستتار حتى في البيت لأنه قد يكون قريب لكنه مستتر داخل البيت في حمام في كده. ليس في البيت في الصحراء مثلا لكن يأتي بكثيب أو شطرة من خلفه يضع حتى لا يراه أحد أيضا هذا الاستتار السابع عشر أدب الأخير أن يستنجي بالماء, أن يستنجي بالماء وهذا فيه هذا الباب الأخير الباب الأخير من أبواب كتاب الطهارة في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. هذا همسأله أيضا كذلك موضوع قضاء الحاجة وهو يعني قبل قبل الكلام على أحاديث الكتاب أو حديث الحديث يعني كتاب الطهارة أحاديث قبل الكلام على أحاديث كتاب الطهارة في هذه السنن المباركة سنن أبي داود نقول أن الحاجة هي كناية عن خروج الغائط والبول. بالحاجة إيش مقصود بها؟ كلمة الحاجة هنا عندنا في هذا هذا المقصود بها خروج البول والغائط هذه كناية كناية يعني ت يعني تأدب ما بده يقول القضية كذا يعني صريح يقول الحاجة الحاجة معناها هي كناية عن خروج البول قضاء الحاجة يعني خروج البول والغائط هذا معروف يعني هذا معروف لكن للإيضاح لأنه ما أخذ هذا ما أخذ الحاجة كلمة الخادم من أين أخذت ما من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته في الحديث سياتي الكلام عليه هذه كلمة الحاجة من أين أتوا بها العلماء أتوا بها من قوله أخذها يعني أخذوها من قوله صلوات الله وسلام عليه إذا قعد أحدكم لحاجته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة الحاجة فأخذها العلماء فسموه قضاء الحاجة أداب قضاء الحاجة او كتاب سموه كتاب قضاء الحاجة أو كتاب أداب أو, أو باب أداب قضاء الحاجة أخذوها من هذا الحديث ما أخذها من قول صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته هذه يعبأ الحاجة هذه أو قضاء الحاجة يعبر عنها الفقهاء بباب الاستطابة يقولون باب الاستطابة باب الاستطابة من أخ من أين أخذوها أخذوها من حديث فلا يستطب يميني سيأتي في أذابي في أدابي الحاجة أنه قال صلى الله عليه وسلم لا فلا يص... إذا أت إذا دخل أحدكم القضاء أو إذا قضى أحد... المهم قال صلى الله عليه وسلم فلا يستطب بيمينه يستطب يعني يستنجي من الطيب يتطيب يتنظف لا لا يتنظف بيمينه من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه هذا وراه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه لا يستطب وروايته الاقرب او الاشهر لا يستنجي بيمينه وفي روايه عند غير مسلم لا يستطيب نفس الحديث لأن الحديث يؤلد بروايات متعددة كثيرة حديث ترد بروايات معنى في اختلاف الألفاظ هو المعنى واحد لا يستطيب لا يستنجي معنى واحد لا يستطيب يتطيب, يستنجي يتطيب. إذا استنجى تطيب وإذا تطيب هو يتطيب بالاستنجاء أليس كذلك؟ فهي متداخلة معناها واحد يعني فالمهم أنهم لم يقلوا باب الاستطابه من أين أخذوها من أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه الذي في صحيح مسلم وغيره أيضا يعبر عنها المحدثون المحدثون يعبرون عنها بباب التخلي يعني المحدثون الذين يؤلفوا في كتب الحديث يعني زي زي كتب الستة المصنفة أو مرتب على باب الفقه يقولون باب التخلي ها باب التخلي من اين اخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء او من قوله ايضا في الحديث انه صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء هذا قول الصحابي دخل الخلاء او لما دخل الخلاء لما دخل صلى الله عليه وسلم الخلاء. فكلمة الخلاء اخذها اهل الحديث او المحدثون الذين يصنفون الحديث على الابواب الفقهية المحدثون اخذوا هذه الكلمة او هذا التبويب باب التخلي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فكلها ألفاظ استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها العلماء من فقهاء ومحدثين فبووا بها واستعملوها وفي هذا القدر كفاية فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن علما وأن يجعلنا من المذكورين بنصان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة نعيم وأن لنا ولأبانيا ولجميع المسلمين وينزقهم العمل الصالح والفطر في الدين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين